الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم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 وَج وَمَ يُرَّ وَابَدّ يانوتِهِ مِه وَمَرزَّوابَ خَِةِوتِهِ مِهَا وَسَنَدز الشكِره